قوم وحد لمولاك طبلة جوجو ما بتنساك قوم على شعورك يا براء خلي النبي يزورك وحد ابو ضياء قوم على شعورك يا أبو ضياء خلي النبي يزورك يا عم بلال وحد ابو المجد قوم على شعورك يا ابو المجد لا تخلي نومك يلهيك معك جوجو بيسليك وعلى شعورك بيصحيك وحد ابو صهيب قوم على شعورك يا ابو صهيب خلي النبي يزورك قوم وحد لمولاك قبله جوجو ما بتنساك مع التلفزيون احنا تي في ما بنعرف نقعد بالك يا نايم وحد الدايم ضحك عمي فايز شكلك ايه وحد عمي عادل قوم على صحورك ارجع خلينا نزورك حي الخلايا اللفات إنجازين بيت بيت <تصفيق> <الصوت> <تصفيق> مع <متصحر وزعتر> وزيت <تصفيق> لا تخليني ما مع تلفزيون إحنا تي في مع تلفزيون إحنا تي <تصفيق> بنعرف نقعد بلاك, ما بنعرف نقعد بلاك <تصفيق> مع تلفزيون إحنا تي <تصفيق> ما بنعرف نقعد فلاك <تصفيق>